ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نقفة في قرار مكين ثم خلقنا النقفة علقة فخلقنا العلقة مطغة فخلقنا المطغة عظاما فكسونا العظام لحما لحم ثُ م آ شألا خللق آ آخر غ فَتَباركَ الله حسَن الخالقينثُ مئمك بعد ذلك لممب ثُمَّ إِنَّكُمْ يوم الْقِيَامَةِ تبعثون وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ ناهُ في الأرق وَإِن إ على ذهابِ بهِِ لَ قادِرون وَ فَآ شَأْنا لُ بهِ جَجَكَ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 تم ما سمي عنااب هذا في أاب الأول إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قلد فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا, بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل سَوْجَيْنِ نُسْئِنِي وأهلك, وَأَهْلَكَ وَأَهْلَكِ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِمْ قَوْلٌ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَتَا وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا من القوم وَقُرَّبَ رَبِّي أَنْ يَنْزِلَ لِي مُنْزَلَمٌ مُبَارَكٌ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ شَاءَ نَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ثُمَّ شَاءَ نَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا منهم أن إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما ها يَشْرَبُ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا أنكم أَيَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ كُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هي هاتا هي هاتا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 ث شَأْنا منِن ب بررون آخرين ما تَسق منِن أَُّةِ مأَجلها وما يسْخرِرون ثمُ أَرسَله وصُنا تَتاء كل م ج كل الرَّسُولُ هَكَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا فَأَتْبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قوما عالين شرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى كتابا علهم يهتدون وجعلنا مريم واممه ايه واوىناهما الى ربوه الى ربوته ذات قرار ومعين